أه ي أر الطيف الذي عش في الجهي والحوطام كنت ننسلق دواء وحن لللييك سوشت في القدي لكن نوقل بحيي هو صما خانع كل الحكم إن ماخناطله راجر العطان اسم ودررب والسلبعلم ما الكاري هو صرت الصاعقات في كل خصام ووعدت البنت بالحب وبأنني مدى أكزا أكز في الظلمة أحيا والروح تبكي والقوات تشقى قلبي جريح وإن كنت قاهر ما من في قلبي شاطير أكزا أكزا أين السلام كل خططي مرسومة بك جه والوفا فرق الاشباح كما هو كل منام سقم من احببت ثم لو وحطم الاحلام وقفت وحدي وجحيم الغضب اقرب سهام ثم جاءك بوتس وجي في الحمام كل خطوه كل الالم كل شيطان واكسر قيود الاوهام نعم ودمي تحول لنطام مصت اكذا وحب كل الكتاب ثالثتي صرت ملكاً لئام وسكرت الأعداء بلا شفق أو نظام أكره الطحفة أستري كل السلام وأصرق اللي إن من الكرام لكن قلبي أخفى وجه الأنسام وذكره كوي وكي تصرخ في الظلام لم تعمد فيه وإلا بيست كانت نوع روحي وجرحاً لا يطام أكزا أكزا أين السلام وكني الدي والضرب كالسهام لم يهزمني ولكن خسرتك الظلام ثم جاء من أيقظ في الحطام تنجير ناداني وذكرني بالوئام نظرت لكفي ورأيت الوسام كانت أسماعهم دمعة في الظلام طاربت نفسي ورفضت الكتاب تبخفت شععا ورجعت للسلام أكزم أكزم أين السلام Vədə vədə